صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن ولاه وبعد مع الباب الثاني في كتاب ا ل ط ه ا ر ة من الممتع شرح زاد المستقمع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الشرح له باب ا ل آ ن ي ة والسؤال ا ل آ ن المهم السؤال ا ل آ ن المهم لما جاء المصنف بباب ا ل آ ن ي ة بعد باب المياه <تصفيق> نعم يعني ا ل آ ن ي ة يعرف أ ن ه ا تتعلق بكتاب ا ل أ ط ع م ة ل أ ن ن ا لا ن أ ك ل إ ل ا في إيه إناء إ في ن م ا الآن بعض كتب الفقه ت أ ت ي بباب ا ل آ ن ي ة بعد باب المياه م ب ا ش ر ة ح ق ي ق ة ا ل ع ل ة و ا ض ح ة ل أ ن المياه تحتاج إ ل ى آ ن ي ة توضع فيها فطالما كما قال الشيخ رحمه الله أ ن ا ل م ن ا س ب ة ا ل أ و ل ى جاءت فمن ا ل أ و ف ق أ ن ن أ ت ي بها في ا ل م ن ا س ب ة ا ل أ و ل ى وانا نؤخرها ل ل ث ا ن ي ة قال باب ا ل آ ن ي ة و ا ل آ ن ي ة جمع إ ن ا ء وهو الوعاء الذي ينجح فيه الطعام ويضع فيه الماء وقد يكون هذا الوعاء صغيرا أ و ي كبيرا و ن ك قال المكل ا ل أ و ل ن ق ر أ المكل ثم نعلق إ ن شاء الله تعالى كما فعلنا في باب ا ل م ي ا إناء طاهر كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله انتبه كل ك ل م ة وضعها ا ل م ص ل ف رحمه الله من ا ل د ق ة كل اناء طاهر يباح ولو ثمينا ولو يباح اتخاذه واستعماله يبقى هناك فرق بين الايه ا ل ت خ ا ذ و ا ل ا والاستعمال هل تمكن ان تلاحظ الفرق طبعا ممكن ممكن ان اتخذ ا ل ن في بيتي ولا استعمله وان استعمله مع اتخاذه يبقى كل استعمال اتخاذ وليس كل اتخاذ استعمال ط ب لماذا اتخذ الاناء في البيت من عديده منها احتياط لاناء اخر منها ان يهدى ز ي ن ة ان اجعله لبنتي الذي اجهزها بعد عشرين س ن ة ساتخذ اليه ما في مشكله فالاتخاذ يختلف عن الاستعمال إ ل ا أ ن ي ه ذهب و ف ض ة يعني هنا ا س ت س ل ا ء و ق ا ع د ه السنه تقول ا ل ا س ت س ل ا ء دليل ا ل ع م و ر ا ل ا س ت س ل ا ء يعني شيء عام ودليل أ ن ه عام ي س ت س ل ه منه ف إ ن استثنا فهذا دل على أ ن الشيء عام ولذلك حرمت عليكم كما قال الله تبارك وتعالى إ ل ا ما اضطررتم إ ل ي ه إ ل ا قول و الا إ هذا الاستثناء قال إ ل ا ا ن ي ة ذهب و ف ض ة و م د ب ب ا بهما ف إ ن ه يحرم اتخاذهما واستعمالهما ولو على أ ن ث ى لماذا قال ر و ع على أ ن ث ى كما س و ض ح ل أ ن ا ل أ ن ث ى في ا ل أ ص ل ي ج ب لها أ ن تتزين بالذهب فربما يقيس البعض هذا على هذا ف ا ل إ ن ا ء محرم على الرجال وعلى ا ل إ ن ا ث وتصعب طهاره ة م ن ا منها, منها الضمير يعود اليه الذهب ا ل ف ض ة يعني رجل توضع من إ ن ا ء ذهب ما حكم وضوء صحيح وعليه أ ل ي ف وضوء صحيح صب على نفسه ب ك و م من ذهب أ خ ذ من إ ن ا ء أ ل ا م ن ي و م بكوب من ذهب يصب على نفسه أ و ت و ض ع من إ ن ا ء ثم فرغ الوضوء في إ ن ا ء ذ ه ب اذا منها أ و بها أ و لها كل ذلك يقول و ت ز ح ا ط ه ا ر ة منها إ ل الا ضبة يسيرة من فدة لحاجة. ضبة يسيرة من ح ج ة ض ب ة ي س ي ر ة من ف ض ة ل ح ا ج ة وتكره مباشرتها لغير ح ا ج ة م ب ا ش ر ة الايه ا ل ض ب ة يعني اناء ل إ مكسور فضبرت هذا ا ل إ ن ا ء ب ق ط ع ة من ف ض ة تكره أ ن أ ش ر ب من مكانه ان ي ض ب ط وكلام س أ ر د عليه ا ل آ ن قال و ت ب ا ح ظ ا ن ي ة الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ح ق ي ق ة هنا المصنف كانني ا ل أ ح ر ب ي ان, أن يقول وتباح انيه الكفار و ث ي ا ب ه م ولو لم تحل ذبائحهم يعني ت خ ي ر ه الثياب إ ل ى آ خ ر الجمله يختلص على اللعب فكان يجب أ ن يقدم الثياب فيقول ت وتباح انيه الكفار و ث ي ا ب ه م ولو لم تحل ز ب ا ئ ح خ ر هذا هو الاضبط في النص قال و إ ن جهل حالها ولا يطهر جلد, جلد م ي ت ة بدماغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يامس من حيوان تاهم في الحياه ولمنها وكل أ ج ز ا ئ ه ا ن ج س ة غير شعر ونحوه وما أ ب ي ن من حي فهو كميته حتى ا ل أ خ ي ر ة دي م ه م ة لانها ق ا ع د ة ما أ ب ي ن من حي فهو ك م ي ت ة يعني ما أ ب ي ن من ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن طهر النجس ا طهر النجس ا المؤمن طبعا والكثر من ن ج ا س ة م ع ن و ي يعني ح ك م ي مش ن ج ا س ة م ا د ي ة ملموسه ها؟ طيب قصع أ ص ب ع انسان ما حكم هذا ا ل أ ص ب ع طاهر النجس نجس قطع مترا اصبع وانفصل عن الجسد ما حكمه لماذا هو طاهر ل أ ن ا ل م ي ت ة م ي ت ة ا ل أ د م ي ة ط ا ه ر ة فما أ ب ي ن من الحي فله حكم الميته ة ما نعلم ما من فصل من الحي أبين فصل فلو من فصل من الخنزير نجس ل أ ن ليست الخنزير نجس غنتانه ما أ ب ي ن من حي فله حكمه ميتا نعود إ ل ى الشرح إ ن شاء الله انتهي يوم ا ل م ت قال كل إ ي م ا ء طاهر كل لظم ف ي د العموم والعموم له الفاظ تدل عليه والعموم والخصوص من ن ن ا ح ي الرسول وعلوم ا ل ق ر آ ن ا ل م ه م ة جدا العامه ا ل ا والخاص ما يدل على العموم وما يدل على الخصوص كل إ ي م ا ء طاهر لماذا قال كل إ ي م ا ء طاهر ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ ش ي ا ء الايه اللي ع ا و ا ل أ و ا ن ي من منا خلق لنا الله يبقى ا ل أ ص ل في ا ل آ ن ي ة ا ل ط ه ا ر ة أم ا ل ن ج ا س ة يبقى نحتاج هذا متى ان قال لي يا انسان هذه ا ل آ ل ي ة ن ج س ة من الذي ياتي ل ل ل الذي د ي ي هو أ بالدليل عن النجاسه ل أ ن ا ل أ ص ل فيها ا ل ا ه ا ل ط ه ا ر ة يبقى أ س ح ب ا ل أ ص ل كل اناء طاهر قال ولو س م ي ن ا يباح اتخانه واستعماله اي معنى ولو ثمينا يعني لو, س... لو... لو باهظ السعر في ا ل ي ه الناس يلاءم ا ل ن ا س او للايه ا ل ن ق ل ه الى غير ذلك هذا م ع ن ى غالي ا ل س م ن فيجوز س م ا ن ا عم يجوز قال ه ولو ثمينا لو ث م ي باهلا في س ع ر ف ا ل أ ص ل ف ي ه أ ن ه يجوز يطاهر يجوز يباح يباح يا سلام على يباح د ي ك ل م ة ي ب ا ح تشير إ ل ى د ق ة المصنف ما قال يستحب وما قال يباح ولا قال يجب ل أ ن ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ي ف ي ة عندنا كم خ م س ة واجب مستحب مباح محرم م ك ر و ر حينما تريد أ ن تعطي حكما ل أ م ر شرعي تستخدم غني مصطلحات لا يخرج منها أ م ر ع و ن ه تقول ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة فرض صلاته س ن ة المغرب م س ت ع ب ة صح الزنا حرام وهكذا تستخدم هو يباح ق و ل ي المباح ا ل بشربه ا ا ح ل ما يستوي فعله مع تركه الاباحيه اتخاذ واستعماله فرقنا بين اتخاذ ل ه والاستعمال إ ل ا آ ن ي ة الذهب و ا ل ف ض ة يبقى هنا استثنى من ا ل آ ن ي ة ليه نوعان الذهب و ا ل ف ض ة أ ض ا ف البعض أ ض ا ف بعض العلماء الجلد جلد الادمي لحرمته لا يجوز أ ن يشد ثم يجعل اناء يشرب فيه ه ذ ا كما يفعل المجرمون برؤوس الجمادم يشربون فيها ما, حرم ما حرمه الله ل ح ر م ة ا ل آ د م ي حيا ورؤيه مميته إ ل ا آ ن ي ة الذهب و ا ل ف ض ة ا ي و م أ ك ث ر ح ر م ة الذهب او ا ل ف ض ة الذهب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على من على الرجال و أ ب ا ح ه لمن للنساء فلا يجوز للرجل أ ن يتخذ خاتما من ذهب أي جبنا من ذهب ف هل يجوز أ ن يتخذ ن ي ة من ذهب ي ش ر ب فيها أ و ي أ ك ل فيها نص واضح من حديث من ح ب ي ث ه ل ع ن د ه الباب م ا يقول الحديث لا ت أ ك ل و ا في آ ي ة الذهب و ا ل ف ض ة ولا تشربوا من صحافهما ف إ ن ه ا لهم في الدنيا ولكم في ا ل آ خ ر ة لهم لمن كفار النص واضع توسع بعض العلماء فقال لا يجوز استخدام آ ن ي ة الذهب الفضه في الزينه ذهنيه لا ياكل فيها يعني ك ا ح ت أ س ي ل ة مقبر الباب من ذهب ا ل م ي د ا ل ي ة من ذهب ش م ب ر ا ا ل د ا ر ة من ذهب خالص القلم من ذهب ايه حكم كده هل هذا يجوز أ م لا يجوز ف ا ع ت ل م ا انه لم يلمسه يعني رجل اتخذ طائرا من ذهب طائر من ذهب في البيت لا ف ا ر حرام طبعا هل يقول ايه منظر طبيعي من ذهب لا يشرب فيه و ي أ ك ل هل يجوز س ا ع ة س ا ع ة من ذهب لا في البيت مش في يده في يده حرام هل يجوز ان يتخذ ان انقسم الفقاء له لا تسرع انقسم ا ل ف ق ا ئ الى ه قسمين وشيخ المعصمين انقسم الى الجواز ولما ا ن ق ص ر ع ل ى الجواز قال ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ما حرم علينا فقال لا ت أ ك ل و ا ولا تشربوا فحدد طيب قال قائل ل ع ل ا هل النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الشيء ل ل ع ل ة يعني أ س ت ط ي ع أ ن ا اقول أ ن ا ل ع ل ة في عدم اتخاذ آ ل ي ة الذهب و ا ل ف ط ة هي الثمنيه انما موضوع الخلاف الجديد ا ل أ ص ل ا ل إ ب ا ح ة من أ ر ا د أ ن يحرم قاس والقياس يحتاج الى دليل والقياس يحتاج الى دليل ا ل ح ق ي ق ة قال ان آ ن ي ه ذهب وفضه ومضببا بهما إيه معنى ا ل م د ب ب يا أخواني ل م ل خ و م بها أ و جزء فيها يعني إ ن ا من ا ل و في جزء من نين من فضه اليد من فضه إ ب ر ي ق من أ ل م ن ه ي و ج ة إ ب ر ي ق ذهب يوجد ويجوز او لا يجوز طبعا لا يجوز حكم م ض ب ط بهما حكمهما نفس الكلام يا شيخ س ا م ة يعني المؤنث يقول لو أ ن إ ب ر ي ق الذهب اتخذ زينه ة أو اتخذ、زينة. ليس للاكل ه ولا ا ل ش ر فيها خلاف اقول ان ا ل ش ي ك قد ا ت ص ر الى عدم ا ل ح ر م ة وانما الى الايه الاباحه ورده ا ل ح ق ي ق ة وجود م ق ن ع ة على هذا لان الاصل ان احمل على الاصل الا بجليل طبعا البحث عن الا في هذا نعم تجوز فان صح يقول السائل س ن ة الذهب سنه صحابي جميل ك س ر ا ل ف ه فاتخذ انفا من فضه فلان الفضه تتعفن فامره رسول الله ان يزيل الفضه ويتخذ انفا من ذهب حديث صحيح يتخذ ألفا من جهب قال ومدببا بهما فانه يحرم اتخاذهما واستعمالهما يعني ايه يحرم اتخاذهما واستعمالهما كانيه ولو على ا ن س ى يعني لو ن هذا الامر يتعلق ب ا ل م ر أ ة وفصح ا ل ط ه ا ر ة منها يعني منين من ا ن ي ة اللهبه نيه و ا ل ف ض ة فصح ا ل ط ه ا ر ة منها إ ل ا ضب ي س ي ر ة يعني هنا استثنى من ا ل م ض ب شيئا وهو ما الدليل على أ ن الضب ي س ي ر ة سيجوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه قدح النبي ايه انكسر تشعب يعني كسر انشقه فاتخذ ضب من ض د ه لتجمع بينه ا ل ج ز ئ ي ن المكسورين بدا منين من, من خطه من يجوز في ح ا ل ة و ا ح د ة واحد قال ان تكون الضبه ي س ي ر ة من من اخذنا انها لابد ان تكون ي س ي ر ة من اين كل ك ل م ة تحتاج الى دليل م ن ت حمدل ط ي ن كل كلمه ايه؟ تبحث عن دليلها في الشرع من ك ت ا ب والسنه ولذلك سنرد ا ل آ ن على المذهب قولهم قوله ب أ ن ه يكره أ ن يشرب من مكان ا ل ي ب ا ل ض ن ه ا ل ك ر ا ه ي ة حكم جوعي تحتاج إ ل ى دليل المهم أ ن المضبب يجوز ب أ ر ب ع شروط الشرط ا ل أ و ل أ ن تكون ضبه من مين ا س ت ف د ن من قوله ي س ي ر ة ل القدح قدح و ا فيه صغير و ا ل ك س ر ة تحتاج إ ل ى شيء يسير يثير ضبه يسيره ل ل ا ق ل م ن ف ض ة لابد أ ن تكون ا ل ض ب ة منين ث ل ا ث ة تكون ا ل ض ب ة من ف ض ة لا تكون من ل ه ر ا ل ض ب ة تكون من ف ض ة أ ر ب ع ة ل ح ا ج ة لا ح ج ة ل ان أمه أن تكون ض ب ة ي س ي ر ة من خ ض ة لحاجه ة أو كان ف لا لان ح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده الله ع ل ه و ا ل خ ض ة فاستخدم الضبه ي س ي ر ة من اليم من ا ل خ ب ة فنحن نطبع ن د ه النص ولك نتوسع أ ك ث ر من هذا قال وتكره مباشرتها بغير ح ا ج ة تكره مباشره ا ل ض ب ة يعني إ ل ا كهذا فيه ض ب ة يسيره من الخبره لا أ ش ر ب من ه د ى يعني لا أ و ر ش إ ل ا م من ريحتني ا ل ض ب ة ا ل ح ق ي ق ة هذا كلام م ن ه ذ ا لا دليل عليه ل أ ن ه لم يثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما باش من ج ه ة الضربه ولم ينه عنهما شره فقوله م ي م ك ر ه يحتاج إ ل ى دليل ثانيا هل ان نكل الضربه هو الذي ي ص ل ح أ ن اشغل منه لو شربت من المقابل وانسكب الماء أ و الاناء على المتجاز او س ص ي ب ب ح ر ا ر ة ج د ي د ة إ ل ا مكان ا ل ض ب ة لا استطيع ان اشعر الا من مكان ا ل ض ب ة ماذا قلوله اذا القول ب ا ل ك ر ا ه ي ة يحتاج إ ل ى وقت د ل ي ل قال والقباح اليه ة ح ق ق ة م م ة ج د ا ل أ ن ا ل ب ع ر يتوقف في ذبائح الكفار وفي أ و ا م ي ه م وفي ملابسهم و ا ل أ ص ل وطعام الذين اوتوا الكتابه حين لكم وطعامكم ما معنى الطعام هنا ا ب ن عباس فسر الطعام ب أ ن ه الذبائح ل أ ن الطعام غير الذين أو اوتوا الكتاب لو فسرت ا ل آ ي ة ب أ ن ه ا ا ل أ ر ز و ا ل م ل ق ي ة ا ا س ت و ى الكافر معه اهل الكتاب صح و لا اهل يعني جاء كبوزي بن ا ل ا خ ي تاكل او ا تاكل تاكل او لا تاكل طبعا لا. سبحان الله العظيم انما الطعام في ا ل ا ي ة المقصود به كما قال ابن عباس حق الامه طعام الذين ن ا و ت ا الكتاب يعني ايه ذبائح المدينه ذ ا تفسير ا ب عباس كما فسر في ق و ل تعالى احب ي ن لكم صيد البحر وطعامه هاي هو طبعا الصيد يعني الحي الذي يخرج من البحر والطعام هو اله ا ل م ي ت ة هذا التفريغ بن عباس يبدا احل لكم صيد البحر هو الذي يخرج من البحر حيا نعم نعم لسه ي ت ك ل م فيها حقا لسه جايين باب ا ل ا ط ع م ة كبير طيب يبقى ص ي ب البحر ابن عباس قال هو ميوز حي لان أ الله سلم بين لنا عن م ي ت ة البحر قال هو الطغيور ن ا ر الحل ميته ت ولمسه خليه البحر إ م ا أ ن يكون حيا و إ م ا أ ن يكون ف إ ن كان حيا فهو ص ي ب و إ ن كان ميتا ً فهو طعام وهو بتفسير ابن عباس رحمه الله تعالى قال وتباح آ ن ي ة الكفار اي ا ن ي ة الكفار يعني كل الكفار مرتد موسي مجوسي هندوسي ن س ر ا ن ي يهودي ا ل أ ص ل في الانيه لماذا كان من عادتهم أ ن يؤشر ميسات م ي ش ر ه الميسره عندهم هي الاصل فلا ن أ ك ل فيها ونشرب إ ل ا إ ذ ا غ س ل ن ا ه ا إ ل ى اضطرنا إ ل ي ه ا جمع ب ي ن الحديث جمع بينه النصوص بين الاصل ان آ ن ي ة الكفار ي ه تستعمل إ ل ا إ ذ ا كان الكفار يباشرونه يعني ث ي ا م الكافر الاصل فيه إ ي ه انه هلا واحد يهودي قبلك مكتب لسه ع ز ي ن ه ك د ه بلغ ق م ي ص لسه في ا ل ك ي س ما ا ت ب س ت ش ولا م ر ة ت ب س ه ا ولا لا يورع ل ي ك ت ب س ه ا فالنصراني جاءك ب م ل ا ب س د ا خ ل ي ة ا س ت ع م ل ه ا ق ب ل ذ ل ا ب س التي تمتع بها بها ل ه ا بها بها ب ه أ ن ه ا بها ف ه ا ن ه ا بها ن ه ا بها بها بها بها ع ه ا بها بها بها بها و ه ا بها بها بها ل م ل ا ب س ف ا ل أ ص ل في م ل ا ب س ه م انها تباشر النجاس بخلاف اليهود ل ع ل م ن اليهود يتطهر بعد ت ب و ي ن ه و ت ب ر ز ه مهم هذا في, في شريعاته المهم قال وتباح آ ن ي ة الكفار ستجد نصوصا تنهى عن استعمال آ ن ي ة الكفار إ ل ا بعد أ ن تغسل ونصوص ت ب ي ح استخدام آ ل ي ة الكفار كيف تجمع بين ه ا ل م ص ي ن نقول هذا جمع جيد وفي ح ا ل ة إ ذ ا كان الكفار ي و ش ل و ن اليه النجاحات فتغسل من باب التنزه أ م ا ا ل أ ص ل فيها أ ن ه ا تباح وتباح آ ل ي ة الكفار وثيابهم يعني عليها ل ي ه والثياب ثياب الكافر وقد س ب ت ا فبيت ليه ان رسول الله صلى الله وسلم يوم خيبر ا مذاك ا أ ك ل زراع شاه م س ؤ و ل ة من من ا م ر أ ة ي ه و د ي ة قدمت له ط ع ا ن فهم فالنبي إ ب ا أ ك ل من آ ل ي ة الكفار وغير ذلك من أ د ل ه كثير في ا ل س ن ة على جوال ا س ت ع م ا ل آ ل ي ة الكفار قال وتباح آ ل ي ة الكفار وصيامهم ولو لم تحل ذ ب ا ئ ح ه ل يعني حتى لو أ ن الذبائح غير جائزة. من الذين لا تحل ذبائحهم غير اهل الكتاب يعني بخلاف اهل الكتاب لا تحل ذبائحهم ا ل ش و ع ي و ن ا ل ن ه د ي و ن المجوس هؤلاء لا تحلوا حتى لو تمتحن ذبائحهم ا ل ي ت و م وثيابهم ا ل ا ا ل م ع ن ى ه اما اهل الكتاب فبنص ا ل ق ر آ ن ز ب ا ئ ح ه م و ا ل ح ق ي ق ة لابد ا ل نقف هنا وقف ان ذبح الكتابي ن ف ز ب ح ت ه ت ر ك ه واحد يقول هو لم يسمي عليها الله وانما سمى عليها باسم الاب والابن والروح ا ل خ د س وربنا قد نهانا عن الاكل مما لم نذكر اسم الله عليه ونقول لا هذا تخصيص, يا مولانا. تخصيص. هذا تخصيص من و ل ا ا تعملي خ تخصيص ي هذا لا تاكلوا منا لم ي ذ ك ر اسم الله عليه ب ا حكم عام خصف منه وفعال الذين ن اوتوا ل ك ت ا ب ه حين لا ك م ن هذا تخصيص من ع م و ر ن م ر ك ي ن اهل الكتاب كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ن من باسم الله ربما رحمه س ن يشركوا ان عيسى ابن الله كلهم على هذا النحو وسماهم ا ل ق ر آ ن اهل الكتاب فلا د ا ع ي أ ن نحجر واسعا ف إ ن جاءت ا ل ح و م م س ا ر د ة من عند أ ه ل الكتاب ف ا ل أ س و ا ان ناكلها و إ ن جاءت ل س ا ر د ه من بلاد كافره الذين له ل ب ل ا تؤكل لا هذا الكلام مردود اتفق هؤلاء ما اتفق هؤلاء القي ذكي ا ل ب ن و ط هذا الكلام ونشرنا في التوحيد منذ سنتين بحثا كامنه عن طعام الذين اوتوا الكتاب و ا ل ن و ي رحمه الله ا ي ا ن يقول في صحيح مسلم اجماع ولا اجماع واتفق ولا متفق قلت لك هذا الكلام فليس هناك اتفاق بين اهل العلم على ما ن ق ب انما ان ج ا ء ا ل طعام ا ل ز ب ي ح ة من عند ا ل ك ت ا ب سم الله رويه هذا هو ا ل أ ص ل قال إن جهل ح ان ل ه ا إ جهل حالها يعني ا ل آ ن ي ه والملابس جهل حالها فنبني على الاصل و ا ل ي ه الحين فضعوني حالها أ ن ه نجس لا عند العلم نقف إ ن ن ا ان جهل الحال فنسحب على العصر. قال ولا يطهر أ و ي ش ي خ ن ا البرازيل البرازيل البرازيل اهل كتاب جائزه طبعا ياخي يا أ لا ن ح ج ر و ا س ع بارك الله فيكم يا رسول الله إ ن ا ت أ ت ي ن ا كما وكما قال سم الله و ك ل لا تكلف نفسك ما لم ي ك ل ف ك الله كلام ده ح ق ي ق ة في بعض الناس يحجرون على ا ل أ م ة ي حتى ج ر و واسع ن ح أ ن ن ي من ا ل م د ع ب ا ت جئت ل أ خ ي من هؤلاء فقدمت له الطعام واللحم فقال لااكل اللحم قلت لماذا قال ل أ ن ي ل ا أ ع ل م الجزار سمى أ م لم يسمش و ا ل أ ص ل في ا ل ز ب ا ئ ح ا ل ه ر م ة إ ل ا ان لا اتبين قلت بارك الله فيك س أ ك و ل ه ن ا و ظ م م ت ا ل ي ص و ب ي ن معا ما هذا الذي يحدث ما هذا الذي يحدث في بلادنا هيه؟ هو ا ل أ ص ل في ا ل ن ا س القفر أ م ا ل إ س ل ا م ي خ ل ي الجزارون كلهم ا يصلون و ي ص م و ن الدين يا اخي الفاضل لا تبني على الظن وعلى الشك انما ا ل أ ص ل أ ن تسحب الاستمع على مجتمع ع ا م إ الا اذا تاقنت فاليقين لا يزول بشك اليقين ان الناس عن ل الاسلام وشك انهم خرجوا من الاسلام من الكفر بهذا ي ا ك ي ن فاليقين لا يزول عندنا الا باليقين لا ش ي م ا ح ط م التكفير بها بمصيبه ة ان تكفر الناس بشك لو انك ت سمعت ان الرجل في الشارع قال اللهم انت عبدي وانا ربك ت ف ر ب الفرس انت عبدي وانا ا ي ع ن ي ى ا ل ر و ي ه عن الله يقول رسول الله ا خ ط أ ن ي ش د ة الفرح ت ا خ ر ه بقوله دون ان تعرف القصد هل ا خ ط أ هل اكره هل يبث عليه هل يسلم ص د ق ب ا ل ك ل م ة على طول بس الختم ت ر ي س لا تحكم على الناس باستعجال هكذا ف إ ن الحكم بالكفر حكم ب ا ل ا ع د ا م ب ا ل خ ل و في النار وبعدم الصلاه عليه ت ف ي عقد الزوجيه ان يغني ذلك تكفير المعلم وليس من عمل اهل السنه إ الا بضاويه شرعيه نعم. إيه ركض رحت في بلد فيها فيه. قلت لا أكلها فالشيخ عمر اخ سوداني حفظ الله الله ذهب إ ل ى المذبح واخذ معه ل ج ن ة وجد أ ن ه م يذبحون أ ف ض ل مما يذبح في الملادئه إ ي ه ر أ ي ك يعني أ ف ض ل من ذ ب ح شبهه في منبر التلمذ خمس مذابح زاروها وجدوا ان الذبح يهودي واليهودي عنده التذكي ة أ ص ل ر ف ي ن في شرعي ه نعم ما ع ل كلام م نعم هذا ا ل قال لا توسع يطهر ل الزبح والصعق خدتوني ا ة قال ولا يطهر جلد م ي ت ة ب د ب ا غ يعني جلد م ي ت ة ا ل م ي ت ة ليس ولا لا احفظ هذه القواعد بارك الله فيك ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى كل حلال طاهر ق م كل م واحد اتين ك ن م س حرام كل لمس ما حرام、تلاتة. ليس كل حرام ن ج س يعني ا ل ذ ه ب حرام ن ج س مشكله ليه ليس كل نجس حرام ليس كل حرام ليه مدس أ و كل ن ج س حرام تلك قواعد ا ص و ل ي ة مهمه قال ولو اتهم جلد الميته ايه راك ا ل م ي ت ة نجس ة ام طاهره ا ل م ي ت ة الله يقول عن ا ل م ي ت ة رجس ك ل م ة رجس يعني ايه نجس فالميته نجس ة بقول الله سبحانه وتعالى انما ال ال ال الادمين لا ينجس حي الولق ميت ب د م ي ل أ ن ه يغسل بعد موته ولو كان نجسا ما فعل به الماء واصفر ب ن ج ا ز ه بغسله إليه قال العلماء كذلك م ا نفسه له سائله م ا نفسه له زينه كالذباب ماذا امرنا رسوله اذا وقع الظلاب في إ ل م ا ء احدكم فليغمسها ف إ ن في أ ح د ج ن ا ح ه ا دا وفي ا ل آ خ ر طيب ق د ا م وقت كده إ ن نغمسها ه ت ع م ل تحت ا ل م ي ة حتموت ونصحك حتموت لباقل ي ستموت تحته المال لو أ ن ه ا ن ج س ة س م ماتت تحت الماء وما قال رسول الله فليلمسها ي ف إ ن غمسها يدل على طهارتها وقال العلماء ما لا نفس له س ا ئ ل ة يعني ما لا نفس له ما لا دم نفسه ل النعمه الدم هيه؟ ما لا نفس له س ا ئ ل ة نعم لا لا قليل جدا ما مذكر الغضب ما في عندي دم لان موسى ويضح استعماله بعد الدبغ طبعا يا أخواني هنا يقول ولا يطهر جلد ميته بدباغ ك ل ا م ده كلام غير صحيح ل أ ن عندنا حديث دليل عليهم إ ذ ا دبغ ا ل إ ي ه ا ب فقد طهر يعني دبه الجلد دبغه يطهر به فلا يجوز ان يقال ان جلد ا ل م ي ت ة طبعا اذا زبغ طيب الفرق بين الكره الميته وجلد ا ل م ي ت ة ولماذا فرقنا هنا يعني عندي خروف ميت خ ر و ثم انسلخت الخروف و غ ف ل الجلد وببغت هذا الجلد ببغت هذا الجلد يجوز ان يستخدم ام لا بعد الدماغ كبد ا ل م ي ت ة استخرجت الكبد هل يجوز ان يستخدموا لا لا ما الفرق بين ا ل ج ن د والكبد لا لا الكبد من مكونات الجسد جسد ا ل م ي ت ة أ م ا ا ل ج ن د فهو منفصل ا ل ج ن د ايه منفصل عن الميته فما كان من مكوناتها ي ع ن ي يدخل فيها ا ل ش ع ب ليس المكونات إ ن م ا مثلا كل المكو... العين ا ل أ ن ف ا ل أ م م الكبد ا ل أ م ع ا ء ا ل م ع ئ د ة كل ما في مكوناتها فهي ن د إ ل ا م ا انفصل عن جسدها هذا الكلام الراجع ي اهل العلم و ي ل ا ح استعماله بعد الدبل في يابس من حيوان طه في ا ل ح ي ا ة طبعا هذا الكلام كلام م ذ ه ب ي انما المدبوخ يجوز استعماله في ه يابس او غير يابس في كل حالات ولبنها ولبنها ولبنها, ولبنها, ولبنها لبن إيه؟ الميته لبنها وكل أ ج ز ا ئ ه ا ندسه لان ا ن ف ك ت عن الندس ما الدليل على أ ن الميت لبسه قران قل لا اجد فيما اوحي إ ل ي محرما على طائم واطعمه الا أ ن يكون ميته أ و دما مسموحا أ و لحم خنزير ف إ ن ه إ ي ت ز ولكن قال الله عن كل هذا ايه رتس ف ك ل م ة رتس يشرع له طبعا الشيء المعطي ان تصل الى ان الخمر ليست نجسه ة ليست ايه يعني ي س ت ث ل الشعر ونحو الشعر يعني الذي ينفصل عن الجسد ينفصل وتبقى به ا ل ح ي ا ة يعني دابه م و ج و د ة فصل الى الشعر تعيش أ م لا تعيش يعني ينفصل ولو يحكي ا ن ا ن ف ص ا ل قال وما أ ب ي ن من حي فهو كميته يعني ا ن ظ ر إ ل ى ا ل م ي ت ة ما حكمها فما انفصل من الحي ياخذ حكمه الميته انفصل زراع حمار من جسده ما حكمه ن ج س لماذا لان م ي ت ة الحمار ن ج س ه انفصل زراع ادمي طاهر لماذا لان م ي ت ة الادمي طاهره و ط ا وهكذا في كل ا ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة تعود الى ا ل م ي ت ة فما أ ب ي ن من حي ن فلو حكمه ميتته انتهى باب ا ل آ ن ي ة و ا ل ح ي ث ب ق ي ة إ ن شاء الله تعالى نعم يا شيخ انا لا اعرف اني ا ن ف ح ه و أ ع ر ف ه ذ ا لا يجوز لا يجوز كل ما كان في الداخل م ي ت حرام ندس قال نعم ها؟ ضعيف ضعيف ضعيف حاضر اخواني طبعا انا ش ا ي ف الحضور قل تسعين بالله منهم ما معه ا ل كتاب اعتمد عليه وانا ابن تيميه حاضر بعد ربع ساعه ة اولي أو يحضر الخلاص فيه اخي فلذلك الامام البخاري يمله في صحيحه في كتاب العلم باب ك ت ا ب ة العلم العلم طير و ا ل ك ت ا ب ة ق ي د ه قيد طيورك للحبال الوافقه العلم طير اي الكتاب ما موجود بل حرامين كتب ست مجلدات ووزعها ل ل ع د ة يعني ه ا ست مجلدات حوزعك العده ة حياخذه تكرع الله لهم العده لما وزعناه و ز ع ن ا خ م س و ن ي ة والف كل من اخذ الكتاب الا من رحم الله لما س ت م ر ن ا عنها ابدا فالاصل الكتاب وحديث الكتاب يا ست ة من جلدات غالي يا سيدنا ل ش ي خ ولو صدقوا الله لكانوا خيرا لهم فانت ا ل آ ن تستطيع الاغنياء أ خ و ا ن ي الاغنياء يجد ع ن ي ي طالب علمي فقير يعرفه ي ق ت ل ه م ا ي ك بالكتاب بينه وبينه مش, مش في إ ش ا ع ه خلق كتابهم بس ي ع ي ك ل مجد طالب مجد ا ش ت ر ل ب ع ا و ز ك ت ب وخلاص حب التملك دون م ت ا ب ع ة والكتابه ا خ و ا ن ي ان لم ياكل الكتاب ف ا ل ك ت ا ب ة ان لم ياكل كتابه لماذا ربما ق ض ي ة خ ل ا ف ي ة اضافات ح ج ب الى غير ذلك نعم ها؟ انا اي ن س خ ة مني ممكن ن س خ ة مكتبه الانصار معي موسخة مكتبة الانصار شيخ يوسف لم يعد يسقط ماذا التوفيقيه فيه؟ حتى طبعا المصري ممتاز لما تجيب ع الطبعه خ ا ص نعم آه دخلت خلاص. خلاص في بعض المساجد يضعون يص... ص ي في المياه ك ن و ر يتغير ل و ن وطعم المياه فهل هذا المجلس و معطيرا ورفع ن الحدث ما ر أ ي ك في ذ ل ك ا ل ق ض ي ة تحدثنا عنها في الاسبوع الماضي ها الكلور وضع في, في الماء هذا م م ا ج س ام مخالط طيب الماء بعد ف ت ر ة يعود الى لون طبيعي ام لا طبعاً. هل فلا شيء فيه ابدا ب ا ل م ر ة وضع على تطهير الماء ولعلاجه لا اكثر لا اقل قال هل الماء المالح شديد ا ل م ن و ح ة يكون لا يكون ط غ و ر ا ل أ ن الملح اختلط به لا النبي قال عن ان ر ك ب البحر ا ل ب ح ر ي و ا ل م ا ل م ا ل ح قال هو الطهور ماء الحلم ما ا ن ت ه حتى لو اختلط بالملح وقد قلت في ا ل أ س ب و ع الماضي من انواع المياه إ ذ ا خلطه ملح, ملح مائي ل ح م نحن في القارة كبيرة القارة رائزة و أ ن ا أ ع ر ف رجلا رجل متزوجا وعنده أ و ل ا د ولكنه ت ج و ز م ر ة ث ا ن ي ة ع ر ف ي وقد نصحت مرارا وقلت له إ ن هذا زينه وفي كل م ر ة يقول لي أ ن ا س أ ت ر ك ه ا ولكنه افعل وهذه ا ل م ر أ ة أ ر م ل وعندها أ و ل ا د كبار فماذا أ ف ع ل أ ق و ل ل أ و ل ا د ه ا أ و أ ق و ل ل أ ح د أ و أ ص م ت ولا ش أ ن ا لي ا ل ح ق ي ق ة هذا الزواج ليس بزواج ل أ ن ه تكتم ا ل أ م ر ولم ن ش ر هذه ا و ح د ه ا ل ث ا ن ي أ ن ه تم بغيره ولي النبي يقول لكاح ي ن م ه بولي كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا من ق و ل م المنكر فيعود ا ل أ م ر إ ل ى المصالح والمفازل ا ل م ت ر ت ب ة على هذا التغيير في بلدك أ ن ت ا ل م ك ا ح صحيح شيخ؟ والله شيخ عبد الرزاق عفيف ل ا فتوى في هذا رحمه الله يقول السائل ا ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة في المساجد التي تحت البيوت في فتوى الشيخ عبد الرزاق أ ن ه ا لا تجوز ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل ج م ع ة المسجد ا ل ج م ع لا ممكن في هذه ا ل ح ا ل ة قال يجوز أ ن ننتقل الى منزل اجام ل درست معك ا ل ع د ة و ع ن د ك كتاب شاي ر اخبهت علمين لا ادم و المتزوج عرفي لو أ طبعت بعيد هو مجوز عرفي من غير ولي في السر كذا آ ه مش من ز م ن لا د ر س ت معك ا ل ع د ة وعندي كتاب ممتع وقد ق ر أ ت اكثر من مره بما تنصحني بعد ذلك في الفقه الحنبني خلاص انت ارتقيت على طول انتقموا ل المغني ف ق ا ل و ا المغني ي غ ن ي او المبدع لابن مفلح الم... المبدع او شرح الزروع شرح المهني للمبدع كلها مراجع كبيره و ح ن ا ب ل ة نعم توفي والدي وكان يسكن في ج ق ة ايجار قديم ونحن ست بنات و... وولد توفي قبل والدي صعب ولكن ا أولا العقاب أقل و صعب يريد شقة بعض ا ل إ خ و ة فلو من منه مبلغ فوافق على هذا المبلغ هل هذا حرام م ع طبعا إ ن دفع بطيب نفسي منه فهو حلال طبعا لا شك أ ن ا ل أ خ الفاضل ذ ك ر ن ب أ م ر مهم وهو وفاه الشيخ عطيه صقر رحمه الله تعالى. نسال الله ان يرحمه و أ ن يعفو عنه و أ ن يجعل كل ما قال من ك ل م ة ح ق في مساله إ ن ه ولي ذلك و القدر عليه و الشيخ عطيه صقر من فقهاء من فقهاء لا شك في ذلك كان رجلا فقيها بمعنى الكلمه ة و عنه عد يقول جواز سلطه ب س ج د ه ل ت ب ا ر ق ب و ر جواز الصوره ا ل ف ت غ ر ا ف ي ة الخلاف ب ا ل ر أ ي لا يفسد الود ايه اخطاء ل اراء انما صحيح خ... يعني مرجوحة انما الاصل في الرجل انه ايه فقيها رحمه الله. من قال ب غ ي ر ذلك فلا ي ع ل الفكر الرجل كان على كل م معنى مفتوحا كان ي و بالفكر حنابلة والاحناف و ؤ ص ل مسائل ت أ ص ي ل فقهي رحمه الله تعالى انا لا احب ان ت س ر ع في الاحكام ما الحكم في قراءه القران وأني وأنا الذي طعامه وشرابه ن ج س لا يجوز خبيث حديث النبي دا موضوع ثان من فاته صلاه في عمره ولم ف ل ي خ م في آ خ ر جمعه من شهر رمضان وليصلي اربع ركعات و ن شهر ج واحد من أ و ل ه كده هذا الحديث موضوع قال من فاته ص ل ا ة العصر ص ل ا ة عمره يروح اخر غ م ع ه في رمضان يصلي اربع ركعات متجهه الواحد ي ق ر أ في كل ر ك ع ة فاتحه الكتاب و س و ر ة القبر خ م س عشر م ر ة و س و ر ة الكوثر كذلك يقول في ا ل م ي ة نوات اصلي اربع ركعات كفاره ي و م فاتني لوحد ا قعد ي ؤ ل ف ه و ع ا د ي ق ن بحديث يعني كلام غ ل ر صحيح المستقى حديث جبريل عليه السلام ف م هذا الدعاء قال الله صلى ل و ه و س ل م نزل علي جبريل و أ ن ا أ س ل ي خلف المقام فلما فرغت من الصلاه دعوت وقلت حبيبي علمني ل أ م ت ي إذا قلت الدنيا عنهم يدعون الله فقال جبريل ومن امتك ل يشهدون لا اله الا الله ويصلون ايام الثلاثه البير الثالث عشر الرابع عشر ثم يدعون بان الدعاء فانه مكتوب حي العرش الدعاء مكتوب حي العرش وانا يا محمد بقوه هذا الدعاء اهب التواصل وملاق الموت بهذا الدعاء يخبر ارواح المؤمنين على وعلى ه ذ ا ا ل د ا ء مقطوب ع اركانها ل ومن قرا من امتك هذا الدعاء ي أ م ن من ع ذ ا ر القبر ويكون ي ع م ن ه ويرزقه عن ا ل ا خلقه ويرزقه من حيث لا ي ح ت س ب المهم الدعاء ا ل آ خ ر سبحانك انت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت الواسع اللطيف العليم الكبير المجيد الحميد الشكور الحليم ملاحظه من قرا هذا الدعاء ولم ي ع ر ف المؤمنين و ع ا ر ض ف ؤ ل ه تكون عقوبته على الله يوم ا ل ق ي ا م ة ومن ترك الدعاء فقد ضيع ما صنع ا ل ل ه و ل ا شان حديث ويوم ف ي حتى كلام النبوه بكلام خبثاء يكذبون على رسول الله هل ا ل د ع ا مكتوب على العرش مكتوب على اصلا الكعبه مكتوب على الاركان هؤلاء ا خ ي ا ل فاضل كما صنع الزنادقه وضعوا حديثا ل ل أ م ة من, من ي رواه ومن ي صححه وفي أ ي كتب س ن ة ومن ي حكم عليه بالصحه ومن الذي حدثني قلبي عن ربي كما يقولون ق ل ن ا نحن في أ و ر و ب ا برضو في الزبائن في ا ل أ ط ع م ة ما حكم أ و ر و ا ل ب ق ر ة وهي ح ي ة وما حكم أ و ر و ا ل ب ق ر ة وهي م ي ت ة طيب ما ر أ ي ك في ا ل ب ق ر ة لما تموت ا ل ب ق ر ة م ج س ه ام طاهره نجس يبقى ميتتها نجسه يبقى ما ابين منها لو حي نجس قالوا ت ق و ل ل ن ما ابين من الحي لو حكم ميتته أ ص ل ه ا طاهر الان هي حيه لكن هي ابين منها شيئا وهي حيه ان ميتتها نجسه نحن نقيس الذي انفصل عنها بميتتها ليس بها ي انت البقره م ا تموت م و س أ أم امنت ان م ح ى طارت لبمام ن ف ص ل عنها ن ج س نعم قال م ط ل الله تعاليك فضل شكرا. الموضوع ده الدكتور على ا ل س ل و س عمل عد عليه بحثا ف ي إ ن ش ا ء في مجال التوحيد العدد القادم هذا الموضوع إن شاء الله. على السلوس. هو الان في مصر متخصص في ا ع ف هذا حفظه الله قد ع د بحثا كاملا عن م س أ ل ة التسويق الحزوني والتسويق ا ل د ا ر ي ن ل ى غير ذلك نعم أ د ل ة ك ث ي ر ة قد أ و د ي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابا من م ش ر ك ي ن م ن كفرنا ا ولذلك ج ز ك م الله ا خيرا و ن ت ق ي إ ن شاء الله من جمعه